اللي هو المالي كلوريوفرد الشيوعان حوالي تقريباً مشري في المئة من الكيسيز يعني بيتهنية تتحول للوكيميا طيب وصوائفة كما قلتها في المال الأسفاب حدثوا ما هي معلومة بس الخلال في المرمال وزيه وزي الـ MPL الخلال في المرمال ويؤدي إليها الـ Overproduction حقاً لخلايا ووحدة الأشياء اللي هي أصلاً يعني سجدت اللي هي زي ما نتكبه في محاضرة الماضية وحن في كل محاطرات اللوكيميا حاجة انتو تغرفوها باية دفولت انو الكاغسر منه شي من سم الانباريومنتال فاكتور اللي هو الاسباك بالكيميكال والرادييشن والاشياء هذي هذي بعض الاسباك لكن مهي مثلا بكل فرور طب بس هي مستقبات هما؟ طبعا انتا نحن ندف السؤال لذلك اللوكيميا موجودة بـ يعني ما نستطيع إستهين فيها يعني ترتبط عن المرتبة الرابعة حتى هذا الكلمة محدث لقد وجدت الإحصائيات أكثيرة كالثالث أو رابع التاسل يعني القومة السويدية ومين في حتى الـ Childhood اللي هو الـ ALL هنلاقي إنه سيما يجي في مرتبتاتهم على حسب التصنيفات التي هي من الـ DataBase السويدية طبعاً لآخر نزل الآن قريب حق 2016 مواشي الشيء بعد 2016 يعني يرتفع دوب وينزل يعني بريزنت السنوات اللي قبل نروح نشوف 2021 لسه ما نزل شيء بعده طيب جولفليتيريا كروموجون طيب, طيب. ما شرحت لكم من فكرت سالفه وحدات الشرح كانكم ايش بين ال بي سي ار اي بين الفليتيريا والكروموجون بس نرجع نعيد نسمع بي نسمع فليتيريا ايش الفرق لما نتكلم على الكروموجون هو فليتيريا ولما نتكلم عن ال بي سي آر بي بي آر ميش اللي يزير؟ إلي بي آر جين وجود على الرموزون 9 طيب وي سي آر الجين موجود على الرموزون 22 عشان حتى ما ترسوك دائماً يعني كده شوف كذل لنفسكم اي بي آر يبدأ بإي ده نوال أول طيب 29 و 22 ميلا الأول تسعة في الإعبائي الف التسعة طيب الجين دا طيب صار مفجل طيب ما الجين دا طيب الواتجينين يمتحون بحضاء طيب أعطوني أكثر فروتين أو فيوجين فروتين في اللي يكون بي سياءة ليفئاً ونساءت هاد الكروموزوم اللي فيه تو جينز اسموه من في الديفية كروموزوم ونساء هاد 22 طبيعي في نسختان طبيعية لكن هاد الساء اسموه من في الديفية كروموزوم بعض الحالات طيب بيكون حتى في الكروموزوم 9 فيه جسد من الترانسيوي يعني جزء من الجين <سؤال> واحدة <صدق> و جزء من الجين كأنه تجربة مفتاحة لكن يعني ما في شيء في الدراسات أثبت أنه كان هذا الشيء له تلك المؤمنة أو أي أفضل على التعامل أو تلك المؤمنة أو سواء كان عنده مفتاحة أو مفتاحة ما في فترة يعني ما في حاجة مثبت عليها تمام؟ لكن هي الفترة أنه هم موجود ولا موجود وقوكي أو قوكي لا يهمها لما يصير هذا الجين ويتكون هذا البروتين الـ ABL ايش اللي بيعمل هذا اللي هو يسموه growth promoting protein ايش هو growth promoting محفز للنمو بيشلح نمو بشكل بشكل دا لانه ستيموليت التيروسين كيناز اكتيفيتي اللي هي لو تفتكروا الجاك باثوي اللي اتكلمنا عليها لما يصير في اكتيفيشن اكتيفيشن التيروسين كيناز باثوي بيصير في اكتيفيشن وبالتالي يصير في overproduction or over induction the transcription in nucleus we stimulate cell division using. تمام؟ فهذا اللي بيخلي عندنا uncontrolled the, the proliferation لو جو شافوا السلايد <تصفيق> تحت رجشوا بيلعبوا فيها بازو فيكسلز معروف ان الباس بيريا او التاس فيكسلز بتكون مره كبيره ما تشوفها في السلايدز يعني الواحد من الباس فيكسلز في اللايف سايد كمان بتكون موجوده والبيش في 6 اي وكمان بيسجل للترابيثيرابي يجري الأخضر <سؤال> من الواحدة والأخيرة لما نجد شبهان الأكسللراتي السبابة فيها يصير من ستة إلى تسعة شهور تمام؟ باللغة لأن البلاس بدأت تزيد تسعة من عشرة إلى تسعة عشر في المئة أوكي؟ تسعب عندنا الكثير طيب؟ فبسا فيه أخر المتحدة من المتحدة طيب؟ بيكون فيه نتاشفية كمان معاني بيبدا يصير في ريتكشنز في الادبل سيلز لانه ما بيصير عنده اوفرلود بين الماتريكس سيلز وتبدا الماتريكس سيلز تجلي نشوف في ايش بليسز بدت بدات نشوف شويه تشروقات في بعض الخلايا وبتبدا نشوف plus انه عنده بلاس اي شيء اكثر من 20% بلاس احنا دخلنا على ايش اتنقلنا من الكرونيك للاكيوت تمام فاحنا اب 20% بلاس معناته في المرحله الاكيوت السرفايفل ريت طبعا بيكون اقل نسبه الاستجابه للعلاج طبعا حاله تقريبا 15% من الكاشيش في تخافوا السوق المرحله دي وكمان الشيء اللي بيكون عليهم يكون عندهم ريكورد تو تريتمنت اناليسس اند تريتمنت والبيشن بيكون عندهم اعلاد ايش الكيمياء تمام باقي بما في رس ديبل اا وبعضهم زي ديبل ال اوكي لما نجي نسوي اللايوس زي ما قلت لكم اا ال دبليو بيكون حوالي uh, 100 <تصفيق> مليار كل الماتوريشن ستيجز بنشوفها طيب بنشوف الداش الثالث طيب والايجينو فيس بتاعنا بده بنشوف نيوتراتيد ار بنشوف الروات المايلويد اللي ديرنج الماتوريشن مايلوسايد فر مايلوسايد سلك بنشوفها على البلت على الترانفر بلت يعتبر نورموسيتيك <الناسبة> <متصفيق> <م:// م ستصفيق> انيميا <مخ> مدخلها نوعاً ما، مقبول. طيب تقدرين يشوفوا different يعني من البلد's profile physical, myrocyte, meta-myrocyte, pro-myrocyte وقد تشوفوا balance. تشوفوا different changes بل إضافة ال new profile. فعلي كلها indications أنه فيه is suspicious of leukemia in the patient. البنبر يحيكون hypercellular. طيب، يحيكون فيه part-increase باللاحظ في glatum oasis. احيانا الانفرينسز تبدا تدخل ان هي على حسب مرحله المرض حتبدا تزيد هو اللي يساعدنا على كونفيرمينج الدايجنوزس وتحديد الستيج حقه المرض سوف يقولوني إيش سايتو جنتيك تست هتجم عنده في لدفيا ولا ما عموده بعض الوقت إذا أخذ في الاراستيش ممكن في بعض الأشياء بأي فرامتر ما تطهر على البلد طيب بس في الحاجات سايلوس أوف سسبيشوس تخليني أني جددها مارو لعملت البلد مطلعي في لدفيا أروح على المارو تطلعي في لدفيا فالباشنة هادة لسه في المراهن الأولية تمام؟ لسه أقول مرتي في المارو ما نزالتها السيركوري Then one is really important to the confirmation of the diagnosis. Three other other chemistry tests they have reaction to confirm the diagnosis and adapt score one test in the enzyme enzyme value module in the brain that are in neutrophils that are used by وهو من على التفريق ما بين حاجه مهمه اللي دائما بتصير الشكها او الشك انه احنا عندنا سي ام ال ولا عندنا كومو اي رياكشن الكومو اي رياكشن دائما بيجي بسبب انفلاميشن لكن في بعد التحاليل بتساعدني افرق ما بين السي ام ال ولا الكومو اي رياكشن هل في تيبل بيوريكم الفرق بيناته طبعا قلنا حنعمل المورفولوجي حنعمل الكيمستري حنعمل ايش الجينيتك تيست لو جينا سوينا سايت جينيتك كونديشن لوكيشن ما بينتسا وود نيفر يشيت كونفرم للنتيجه لو عملنا تحليل الفش حتلاقي الفيوجن ظاهر في الفش الشل بيكيشن حاجته انه كل شيء يجي ناخذ لون فمثلا ال اي بي ال لونه اخضر فالمفروض اشوف اثنين اخضر وال لونه احمر اشوف اثنين في حاله الفيوجن هشوف أخضر مع أحمق خاطيني أصفر أقل على أحد وحشوف أخضر واحدة خضرة واحدة حملة لوحدها وعندي واحدة فوجين زي من هنا بعض الوقت يمكنني أن أقرأ أنه هو أنه عنده توفوجين لأنه هنا الفيش يعني بريد تاركتد بريد تاركتد لو رحنا للتراموزوم أنا وشوف ترانسوكيشن ببانس يعني بس ما ركتل أحد قد إيش الارك ولا من فين لفين تحديد يعني أكثر سبيش الوكال ايش انا نزلوه شريحة الكرموزوم او طول الكرموزومات عيبا سير لكن بالفش يعني حيكون ريلايبل لكي فلوريس للي المنطقة حفتي لان انا انترستش فيها فح اقدر اشوف الفيوجة الهربية وان ما بيكون عند الكووايت باشفييه طيب بتيجي الكووايت رياكشن من انفلاميشن او من انفيكشن بالله بيدخل باثو في البلوت شيل طيب ات الكيميا طيب فبالتالي لو شلت الافت حقها اول اشتق الانفيكشن اول انفلاميشن هيجي رياكشن شو بتطلع بالانساجات الطبيعيه واللاب واللاب سكور عندهم دائما عاليه والسي ام ال كذلك هناك بعض الامراض الاخرى <تصفيق> تشابه في مواصفاتها مع ال ام ال مع السي ال اللي هي اتكلمنا عنها المره الماضيه اللي هي التايبز حق الام بي ال وهذي كنا كيف حنفرق بيناتهم بالسي ال اي بوزيتيف وهذا لكنه يلهو تشاكو كمان في شيء ثاني يشبهه شويه في الاعراض من اللي هي محاضرتنا الثانيه في كلاش اسمه ام دي اس مايلو اللي هو عنده مواصفات دا ومواصفات ده تمام وهذا اللي يندرج تحته مرض البروليك طيب وهذه بيكون عندهم إيش؟ عندهم بروليفريكشن لكي عندهم ديس بلاستيك فيتشورز. طيب إيش يعني ديس بلاستيك فيتشورس يعني يعني خلايا خلايا خلايا خلايا خلايا خلايا تمام؟ وهذه واحدة من الفيتشورس اللي بتنشاف في الـ MPS إنه ما بنشوف الأرض في الـ Proliferation of the MPN مجموعة الأفضل يبدو عظيمة إذا في الحلقة المتأخرة تبدأ تنخلط الشو مواجه فيها لكن بيكون بس أفضل مواجهة لأنه مجموعة الأفضل في الـ MPS خلاياها أبنو عمالها كانت لديه أفضل ثانية لكم يأخذوا محاضرة الثانية لذا، لتفتح إختار بين الـ CM&R الـ CM&R الـ CM&R بيجي لعبارة كبيرة لكن الـ CM&R ينشاف أي عام بحد الأطفال تمام؟ الميوكوسيطولزز بيكون very significant and very high في السيابة above one hundred بيكون في إمكريز بس مو بالدرجة لي بين 30 إلى 50 تمام؟ التاجفية ما بنشوف باجو في الكسلس في السيابة ما بنشوفها في اللقمويت ستليمو ميقلي طبرا نوع ينشوفها في اللقمويت اينا في <تصفيق> ديفيو بروبلمز اولت هايز ا بايدي فولت كلاسفور اول وما برضو في الكومول قلنا لا نابتس هاي في الكوموت اولير تشانس ترانسفورميشن كيمياء طبعا تعرفوا الاجابه من انه يكون ترانسفورم سينا فيعني انتوا اصلا حتى لو جاكم مثلا فرقوا بيناتهم اوريدي من فهمكم من المحاضره انت تعرفوا مثلا ثلاثه اربع فيتشرز خاصه فمستحيل تكون في الكومول Zone, transformation uh, of basophils cells quella had unique feature of leukemia ma hanshoofa عند the complications كدا مثال لmutation بالو بي ال سي proline mono هنا في same cells اللي affected the myeloid cells وهنا uh, بتشوفها ال bone marrow preferred هنا بيكون myeloid resistance في preferred monocyte وهنا بيكون في PCI-ABL هنا ما بيكون لديكم PCI-ABL <تصفيق> بيكون لديكم other genetic mutations بس ما هي في كل الأعمال يعني patients بس واحدة من الجنس اللي مصد كونهم ليسين in the M -M طيب آخر الحاجة treatment طيب زي ما بيقول إنه treatment إنه البفروض الحدث منه إنه أنت تريد زي السورفافر للكالpatients تعالوا الاعراض عشان ندرس السيرفايل ف لما نيجي على الحاله بنحاول انه هم قد ما يجروا تشيت ديفرنت ستيجز اوف ريميشن هيماتولوجيكال ريميشن جينيتك ريميشن مو لك الريميشن ايش يعني يعني انا اروح اشوف كل الكلام هذا مو بس امشي اشوف له سي بي سي الاقي فيه تعدلات في الثالي مش خلاص اذا اكون فاصل <تصفيق> ما أودّف إذا تغلّ من أعرف أنه زيّروا المنزلين من أي سنوات الكيمية موجودة عنده يعني أكلنا سيدي سيدي في صبيعية أجي أسوي سانتو جلاتيك نطلّغ لا نورمل بلده ومرو أجي أسوي موليكيلر تيست لأنه الموليكيلر هو اللي بيستعمل أخذ كاملنا عن الفشل لكن الموليكيلر كمان أداق و أداق الموليكيلر فيه كواليتيتيف و كواليتيتيف بس ديتيكس في الجينفيوج ولا لا الكوانتيتيف بيحسب كم موجود قد ايش بيحسبها باللوجريشن وتطلع بالبرسنتج فتلاقي دائما الريبورت حق الكوانتيتيف كيف بيكون تكتب الحاله حقه المريض التاريخ اللي جت فيه العينه لو رسلنا جديد نفس الريبورت القديم نطلعه ونحط الجديد ونكتب البرسنتج When you the patient is responding to the treatment regimen. Patient is responding? That is perfect. Continue the treatment. صح كده كده طالما يوصل انه بالكووانتيتاتيف نت ديكتد هنا patient can be released still. They need to do follow up for the patient should be under follow up. بعض mm المرضى -hmm. للأسف يعني بعد مرور شهر يصير لهم relapse ويشوف قد يكون عندهم some renal cells و possible detectable البروتين هو سي ار اي طيب في مرحله في حاله الكانسر ايش اللي بيصير هذا هنا اي بيجي الاي تي بي في الجيب ده وبيعمل اكتيفيشن عن طريق الفوسفوريليشن وبعد طول بكمل للاكتيفيشن والاندوكشن لاي اشريل بارث واي في النورمال كونديشن ما بيلقاه الاطي او في حاله العلاج ايش اللي بيصير يجي الإيماناتنا بإمكاني التعامل مع الـ ATP و يدخل فعمل الضغط، صح في فيه فوجل، بس مثلاً الـ Reactivation فعمل بلوك للـ ATP Binding Site الناس الذين لا يستجعون بالإيماناتنا بإش عندهم؟ عندهم طفلات في الـ ATP Binding Site فلما يجي الإيماناتي بإطفال ما يرون الأصل فهالدول الذين يعلمون إيش؟ They develop resources the newer the design have second generation the third generation to overcome this village so that there be mutation known and defined that for example you quick know, Control, PCR, other, يعني بفضل كمان انهم تو كونتينيو بالكلاسيكال باي the generation العلاقه هي نوت في في شان تو كنترول ال كي ال اكيو كي ميترشن من الناس تعمل مبارك في العمر, about the 70s or 80s ما بيعمل إنه يعني بكونه ناجح a patient يعني يكون treated with the first one خي like, have a C&L endocronic faces ويكون uh, عنده مجنطنة عشان يصولوا the transplantation حتى عليها يعني دكتور كاملة وفي أخرى ها هي اللي بشوف مدار ساعة؟ هي الساعة 12 هي 12؟ طيب. احنا هنا احنا نمشي جد من يكتر ومدين هنكمل mature into healthy cells فاذا احن من الامراض اللي هي بتخرج ارااتو ماتيور الى الامراض اللي اصلا ما تقدر تطلع لي ماتيور فبدانا في طور انه انا عندي ريدكشن في السولز نت ايش ليه بسبب انه انا عندي ارااتو اماتور سيلز نتماتور سولز حدث يعني ديفرنشيت تو طبعا انكريز ريسك فور ذا اوفترس فورميشن تو ايمل هو زي كان البطل اللي اشى اخر واحده عنه من اول وهذا الترانسفورمته ايمل طيب بالنسبه ل اي دي قد يكون برايمري جاي فروم اتش اون دي نورو زي زي اي مره طيب المسببات الخارجيه الله اعلم ايش هي تكون من زي المسببات الداخله و قد يكون جيد يسمون therapy related to MTS or secondary MTS وهذا جيد بسبب معروف اللي هو therapy يعني patients أصلاً بيأخذ إلاج بيأخذ ممكن كيمو-therapy بيأخذ certain chemicals or radiotherapy that's why you develop a patient a say, يعني therapy related to MTS secondary يكون patient معروف اللي هو under the of the or under exposure or variation or toxic chemicals tamam فهم هنا زي اللي معروف بالكوس هذو and have found the clinical manifestation and زي ال بس اللهم انه هنا نعرف السبب هناك انا ما يعرف السبب بحاجه ثانيه انه دول اللي بيكونوا ثري او سيكندري بيكونوا مور اجريسيف جرام ان هو بريمري بي اس تمام طبعا انهم tendency to develop leukemia. and primary MDS, the exact causes are not known most of the cases between primary secondary myelodysplastic syndrome and inherited disorders, there some inherited disorders will be more from female, and in patients as well, MDS one مرض من امراض في الثاني يتيجي في عشق 30% من الحالة associated with good prognosis ويتيجي بصورة إيش اختاروا لهذه الchemicals really الطوكسك بالنسبة لي الخromosome الأول genetic abnormality في الدين الظو لديهم 20% من الحالة they have such genetic abnormality عندهم إما المونوزومي أو خادشي السمو ديليج مثل الخرموزوم 5-7 بالنسبة لي التهربية لأنه هو ورس واغريسي فالمتوقع عيش هلاقي عنده جنتيك أكبر مالتي أكثر فهلاقي عنده كرموزوم الأكبر مالتي موجود فيه تسعين كمية من الخلايا وعنده كومبليكس كاريوتياب كومبليكس كاريوتياب اللي هو عيش اللي عنده أكثر من خل كرموزومي فلاقي عنده ترسومي وعنده ديليشن وعنده ترسوكيشن او وبي من الاكثر بريتي، البيشنتس اللي عندهم هذه الكومبلكس كارتا باي نوع كانسر هدول كلها في مالو الا ايش؟ يعني سيولوجي تبعو انه هو يبدا ايش يبدا بطفره فايت ميوتيشن بس هنا ما عنده كده طفره يونيك زي جاب 2 بي سي ار اي بي ال اذا تفتكروا التعريف بقول لكم هي كرونولوجي مش طيب وشغلاته كثيره وطفرات كثيره على بعض الانواع تاكدت ان الدكشن فتيلو انتو انه نو دبليو بي سي وايت في المقابل عند نفس العلامه تبعها لكن ما في اي حاجه سبيسفيك فايش بتجيب سبيسفيك يا ليش كونسيكوينسز اوف سايتوبينيا اوكي طيب ودرجه ال blastastic cells one type of we which يعني gene is affected لما لاحقا تعمل الـ Consideration هذه، جانب التصنيف له فسمى النوع الأول بـ Refractory Aminia طيب النوع الثاني Refractory Aminia with Ring Citroplast Refractory Cytopenia with Multi Lineage Dysplasia طيب، خلاص ظهرت فيه كل الـ Lineages أعطانه Refractory Aminia with قسمها للـ Two Levels 1 level و 2 على حسب الـ Range تبق فهنا تكون الكلاس اقل من 5% وفي التايب 2 تكون الكلاس من 5 الى 10% هذا التصنيف في دور في ايش لانه كمان في البرنوز تبع الديزيز انه هو كلاس 1 ولا 2 احط له هاي ريسك لو ريسك انترمديت ريسك حط هي ان كلاس فايد وهذا كاركترستيك يونيك طيب حط هذا ظهر لي اول تصنيف كونسيدر السرجيتك اقميدتي وقال ام دي 5 ق ماينس ان يكون انتجريشن في روم 5 وهذا تكجر الوحده تمام فهذا كان الفيرست كونتريبيوشن للسارجيتك اللي بالسارجيت تايم هنا ني رفرنسز بيناتك انيت يوز السارجيتك دكت رايس اللي هو النوع العاقل القادر على الكومبتي اللي هو الترانسفورميشن ريموف أو مور سفلسفكيشن أضع رينكسيدرو بلاس أو أضع إكسل سفلسف التفصيل الدقيق لي المورفلجي حقه في حاجة ليس كذلك في التفصيل في الهاتف لأنه أضافت إذا أضافت عشان نقوله هو تكون سيدر رفينيتيف وجدوا أنه في مجموعة من البيت اللي عنده في رينكسيدرو بلاس بيكون منها مطفرة في سفلسف الجين الجين ده اسمه إيش؟ اسمه SF3BY هاية. strep plus primary classification we at diagnosis hak the mts if the catalase b negative even if rs is 5% kan hum awwal ma mts strep plus حتى لو drin strep لازم 15% من الخلايا اشوف نس ريجستر بلس يعني 5Q- في التصديفة قديمكم ما حطوها بس قالوا أبداً إلا 5Q الواحدو لو جا شيء تاني معا محا محا 5Q هنا لا. قال لك الناس اللي يدخلوا تحت 5Q حتى لو عندهم additional chromosome الأقلورماليتي يصنفوا 5Q- وما عندهم 5Q- وأي شيء تاني زيتا حطوهم تحت الكنتبوليتي ويتعالجوا معاه <تصليف> <تصليف> تمام؟ ويه additional بعده بلس ايوه ود الجينال نيد ديسبوزيشن اللي ضفرات طيب يعني عندهم جينال لاي ميوتيشن كلامنا عنها بالقدر الماضي فقالوا انه هذول نحطهم كمان في كلاس لوحده للمرض غير قد يعني uh, يعني ولا اقدر احطه على دام ما يجي معليش عنده داره وعنده داره خلاص انا اسويه مثلا ريفلكتوري انيميا فما زال التصنيف الجديد متباين بعض الكيسز في كيسز ستريت فورورد كلير يجي عليه فينوتايب دا ولا مانيفيستيشن هاي تخلي في التصنيف وفي كيسز اتس ريلي ديفيكلت تو كلاسيفاي كذا فولوت ذا اولد كذلك بالنسبه للاي بي كما زال منتبع التصنيف القديم إيش فيعتمد للأساس أو الـ Scoring System إيش تتوقع اللي حيمشي عليها؟ إيش هيأخذ في عندي الاعتبار لمن يحط إنه هو Low Risk, High Risk, Intermediate sure. Risk على البلاس ومتاز سيدة البلاس ومتاز بسيدة البلاس هذي موح لفيتشار بسانتوجينيتيك والبلاس هو سايتوبينيا ليفل اوف سايتوبينيا بهم... هو هم... فاليو معينه فيبنوا مثلا اذا بلاس مثلا كانت زيرو أ... مثلا قيمها خمسه هو على السطر اللي يكون فيها بلاس قيمها خمسه فري تايم بيوت سايتوبينيا مثلا 1 اشكار يتايم بيوت تو كارتايم هذا راح اشرح لكم اكزامبل الكروموسوم اكمل مينيت بعض يسموها good بعض يسموها intermediate بعض يسموها bad markers كمام؟ الانترميدات نفس الشيء حيث تقول الانترميدات تشحقت البلاث مع نور الأكبر مالتي متصنيفها في الساعة الجينيتب والليبر في الساعة الجينيتب اللي بتكون لرسكول حقتها الصفر بيعتبروه رسكول إيش؟ لون اللي رسكول حقتها من نص إلى إثناء يعتبروه intermediate بسموه intermediate one و intermediate two This mega-paramid, mega-paramid voices ال سيل كونبينشن سادجنت طبعا البوست كو والواتشوب هو 5Q يجيب على السيتين مونت الماينس المونوزومي 7 اما هو يكون مونوزومي لديه ان سواء بس اللي موجوده بالكروموسوم 7 او ديليشن في كيو ار حق الكروموسوم 7 حق الوحده الوسطى تمام فيسموها 7 اور 7Q ماينس Na gizem ni mohda usta min saba. Q7-7, division deletion, QR, Hromosome 7. To je? Da je in rafali, other abnormality, uh, A5-3, good prognosis, a 7, ojtobal intermediate. To je? And other abnormality, if it is a single abnormality, it can be classified good or intermediate. we a complex, very tight, poor prognosis, طبعاً في البعض الثاني من الصعود الجنية أولاً بدأتها بالرار وهذا الرار دائماً تصمد فيه التصاليف الأولية إنما تنشاف كثيراً طيب. من لاحية الجنية قلت لكم من المطلوبة لشيء من الطفل حبيث SF3P1 طيب؟ لكن هم موجودة هو أنه خلينا نرجع للمينفونكشن الـ 3 p 1 من الفن في حب التعويش وظيفته الـ, الـ طيب؟ فلن هو الـ SF3P1 بيجي في الريم سدروكلاس الريم سدروكلاس يعتبر من الجروبات القويسة يرتبر جروب فمعناته هو جيد دي ماركر طيب لكن ليه يؤمنه في جينار تالية لها نفسه فونكشن طيب وليه انت فرات في ال MDS لكن إذا وجدت فهذا جيد ماركر الوحيد SF3B1 جيد ماركر من شاف ما خليني اعمل اوفر لاب مع عماد تمام فايفلش 12 ثاندر ميوتيشن من 5 الى 85 في ام بي اس تيشن اند ريرلي سين ان اني اوذر مايور ماليجننت بالتالي هل يعطي ايش اكسكلوسيف في الديزيز باثوجينيسيس اكيد اذا الميكانيزم او الديفلوبمنت او الباثوجينيسيس حق الام بي اس جيه 7 الميكانيزم محدد له سبلايسنج الاسلازوم ماشين ميكانيزم لها دور مهم في الاتجار الجهاز السبع الديز طبعا الدراسات موجوده ان جي اس اللي بيصير فيه ساعات مكتشفوا طفرات حتى الطفرات اللي جات لا ما حاول يشرحوها الجينيات بتتعلق شيئاً على سبب البروليفيريشن في delete di SRSF1 SRBP1 pi gene el aldo RNA transcription as a transcription factor no as a map had decided to focus more in my research in my, to put more efforts, I've had two areas with two functions I to understand and pathogenicist about disease. ما يدي فرنجية دي نوصج ولا مهمة بكون دقيقة الـ wh في الـ زي ما كنا فيها شاب و هما بينا حتى الـ MDS يشبه فعلاً على سبيل المثال لو جينا نشوف مثل في بارتنين بي 12 و في الـ Deficiency بيشابه مع الـ MDS طيب لكن الـ MDS بس بلاستيك يليك فيه في الـ Aplasticانيما هذه المرة لم يلقى صح عنده كل لكن يبدأ يظهر عنده نوكس في الخلايا بسبب إيش؟ أنه المرة تعمل 5.0 فيبدأ يصير في ردكشن من الخلايا هذا يجعله شوية فيه واشتباهه لأنه يصير في ردكشن من الخلايا زي وزي الـ MDS لكن هدهنا ممكن يكون عنده جاب وهذاك اللي بنقيسه اسمه دوت ريفرش في ادثر سيلز هذاك ممكن ستيل لايكسيت في ريفرش في ادثر سيلز ما بين ال ام بي بعض الاملاء بالنسبه للبلاستيك اينا ما راح لها حدا احنا سابقا لكن يهمني جدا انكم تدرسوا الفرق بينه وبين الانتيس مررت ال ام بي اس في المحاضره الماضيه من cells are perfect so when you compose lab diagnosis it's very important to know what the difference between the two is you don't have to stick to the template you can summarize the drug you like you put the definition that you put in the first lecture in way you want but the most important thing is what the difference between the two diseases and the same will be applied the combination we وين بتعرفوا عنها طريقتكم طيب اخذ حالي اللي هي ايش؟ ا تريتمنت الام دي هي ستريت عندي سوبورتيف كير وعندي اللي هو سفورتيف كير ايش يعني كنترول دزيز ناي انتنسيف تريتمنت اللي هو بيكون يعني برضه بيعمل كنترول للمرض وما يسو له بروجريشن وبالتالي مهم ما ينسى انه كي مؤشر بالمرض حتى يكون ال ال مهم يعني محاضره السي ام في فال ام دي لكم الان نوع علاج خاص لم الحاله المعينه فيها سبورتيف ثيرابي خلاص واضح هو بيعالج الاعراض ثلاثه شيء يونيك هون الادواء اللي اسمه لينووايت طيب اندروغ هذا صمم للمرضى اللي عندهم هاي الكيو ماينس والبيشنت ار ريلي ريسبوندي فيري ويل تو ذس دراج غالبا بيبيكون في الكيو بيكونوا سليمات الاتيز ساوند بيقدر انه نوع عنده فيتشرز حقت الانيميا طبعا كروزوفات مثل كول بروجنوزس سو دي تريتمنت وذ ذراغ طيب في حاله الايشر اللي هم في الكور بروجنوزس بيحطوهم اللي هو من الجينات اللي بتلعب دور في الايجنتيك ميثيليشن كنتريبيوت في لسه ما حددوا حاجه كده يعني بيصنعوا لها دراج بس عارفين ان الايجينيتك باثوي يعني از ديس فانكشنال الجينات حقتها ما هي مضبوطه سو دي ار يوزينج ميثيليتنج ايجنت فور ذا تريتمنت اوف ذا بيشنت اندر ذا فور بروجنوزيس كومونلي سيلف بت بيفيتس تو بيشنت وذ ادريسيف تي اس البيفيت حقه less chance of progression and control the disease we result not affected by patient A or plus or carry category to lead of the other major presentation under poor prognosis for transplant. شو؟ شو مراد؟ ان في شيء عشان ياخذوا التريتمنت analysis and mutation in the cells and the the score prognosis prognostic The physician's literature on blood risk is the cardic treatment, global dot out treat specific abnormality, right now therapy. The patient leaves group chemotherapy and what? transplant in the metformin overcome Yeah, there might be skin. The mount? Oh they are what can I find? Yeah, they call that